I'm g o i t h e o a n g to go t e h o <SILENCIO> s p i t l m g o <SILENCIO> o g e خلقت ربي ق ل ت ي ح ا ن ي ويدي ها م ر ب ي داوي الحياه بوايقه ح م د غير ب ي دا غخلي بوايقه رفنا تقني تا ص ا تا خزيني كوايقه ت ح رايت ت ن و في غ و ا ي ر ت ا حركاتو انتو في غوايه اه جودلي شو ا ك ا ب و ر خ ي ر غوايه اخ خلي ر د ا ي فلروحي ويلي ا ها ا خ ل ق طب ي ا د ي ت نشور ت ل ي ن ي ويلي ا ها يا شباب يا ب و د ر شو ميني و ا ي ل o h اهدي نوراكي ل ق <تصفيق> ض ي د ي ن ق ض ا و ا ي ه ا اهي غ ر و ي ن و ي ت نختو ت تو و تو تو تو و تو تو تو تو تو تو تو و تو تو I will n e h e way you k n o اغلاق ي ي ت لاسلاح ب ل ا ق ت ر ا ح و ت ي وياي اغلط ت ل ج ي ت ك ي غ ي ط سيادي وياي ه ا ن ق و ل فلابوح بغا ا في نوني و ي ا はあ。 فراته ز ي ح ص ل ت و ع ي ها داربي و ع ي د ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ه ها ه ها ه ها ه ها ها ها ه ها ها ها ها ها 「あっフシともめばでくしゅ حاجه ねわいは」 どうしてもいいです。 I'm <voy> a dandy, we're leading away.